إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لم يحمد حبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آبه واصحابه ومن تضعهم بخصان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوى جرنائي تفسير في قرآن كريم درس كأننا محمد رب العبنا آيات السدن يسيد من سورة غافر قال الله تبارك وتعالى وقال الذي ننكي وخير آمن حقه نييي يا قومي تلكيديو واتبعوني صارعا أهدكم أن يكون هناك نولية سبيلها الشهاد تصمان تودده يا قومي تلكيديو إنما وحك لما هذه الحياة نلوشان نلوشة ملشأ الدنيا إبلاو مطاع ووحيات والغرى حيثتين وإن الأعقرة تعقردنا هي دار القرار والسكناشة الدارته مَن عَمِلَ قَفْ فِي السَّمَاءِ سَيِّئًا آتَانَ عَذَابًا وَرْهٌ فَلَا يُجْزَى وَقَفْ كَسْلُو أَبَال مَرِيمَا إِلَّا مِثْلَ سَيِّئِهِ أَوْ كَرُونَ مَا هَانَ وَمَن عَمِلَ قَفْ فِي السَّمَاءِ صَالِحًا عَمَلٌ وَرَاقِسٌ مَنْ ذَكَرِنْ مِثْلَ حَالُهُ يَهِي أَوْ انْفَامِيد بِذِيك حَالُهُ يَهِي وَالحَال مَعَال كَسَنِيَهُ هُوَ الصَّالِحُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ يَهِي حَقُّ رُمَيْسَن يَهِي فأولئك منكاس يدخلون وحي قليناً على الجنة التجنب يرزقون حالاً للرزاق يقليناً في الجنة بحر الو الرزاق بغير حصاب حصاب لعنا الو الرزاق مؤمن آل فرعون وحدي بسيء يوانا ديسي أيام بحر عوات إلهي وإنه هو يري سبحانه وتعالى وقال الذي منك ويري آمن حق قميه ننكي مؤمنك ا حد ضض اصغ يا فرعون ضح مرتي اي عضاطي والبدن او حديه ايو ضضك صدره مركله الناديه وقال الذي منك ويري آمن حق قميه يا قوم اهديكم امنا من قانونيه سبيل الرشاد التصمان وتديده فيريا مركا مؤمن ال فرعون ان كنتم مؤمنين كا و هو ليهي وحان ان كنوننا سبيل الرشاد فرعون قد رسينا حرم كان كو سو قاداناي وما اديكم الا سبيل الرشاد ان كنهرون ما الا ودده توسما هنا ادون كقفك او قالمده ويقول له يا إيوح عندك قوة إيو ودد التوصمان تبضاً مؤمنين تي إيه أنبياتي إيه أتباعي دي دينا وحي إليهين وعنددك قوة إيونا إيونا ودد التوصم مركا قفكو حدوصاً مركا قف دارين الله أخين حقيا بعض الولجيس كالفهم ما وحددو بالسوغيو إن أهل بعض القناير هادان ودد بعض دمدتك قوة نفساداً badka fiil aan u dareeyaan wararka wadnaadu saasubay wargiis wax faameeyay maqaf waana doogaa taqafka dadka ugu shar balan inuu leeyahay wadaba dadka u sheega qofka toosan waxa dadka u idan marka qafna waxa iswaafaqaya qonki si falkiisa oo wadaba toosnaa oo dadka oo ugu yaraaye fiilkiya rumayna waa warad iyo baamra markaas suudey sheegay haba la samay waragyalkii qofna inteeyreedo wadatoosana dadka ugu yiraa oo fasaadkii shaqo shaqayna amra waxaanalla samay himamteesaga amra saga ayide saga samayna kaliya uu wey dad toosana dadka ku wax intaas ma dhaafsiisna qofna dadka ugu yaraa duyreedo ku dara ficiil aan muujina salaad dalatkooda allah kaliya اسقي وضدي يكون صحبا marka habaaban miseenka yigusan dhammaan inaad qowka yific ka isku miisaanto evet ka wax kala faan midid ahlu haq iyo albaadna makala garanayid ya qoomtuulka iyo uur marka uu bilaabay waxa dadku ku kabsooneen oo abdiyada ah inuu dadka ka saahiliyo oo derensiyo abdiyadu يا قوم تلكيديو انما وعكل مهنه هذه طن تن... طن الحياه رشا رشا الدويه الدو اسكا ضمانه دا متاع ووح لو راخيستو وقتيا المطاع ما يتمتع به في الدويه زمانا قليلا متاع وها ليره وها وقت ير انت لو راخيستو ضما دا وها ادل انت وقت ير لو راخيستو ضما دا ليره مالو تمتقو به في الدنيا زمنا قليلا على رضا متاء مر كو وما طاع ووقت يروح لو راخيستو وينل اخرت اخرونا هي دار القرار واسكناشا غرييده و غري قفكو كسنانا قون لقد مين لقد قوبين لقد تهغي من عمل قف الله قفكي سنايس ايتان اريب هون كفكي سميء واحد دون تاهاده فلا يجزل وعض المرمى هو قفكاس إلا مثل سيدي او كرمهان لا لا لا بمه ومن عمل قفكي سميء صالحا عمل ونقسم عمل كنا صالح وحكوم نقد الله بشر دي وإلو وفق سيها الدريق النبي صلى الله عليه وسلم إياه إن إلهي درتي سأجرت شدو إخلاص ومن عمل اقف كالسميه صالحا العمل وناكس مين ذكر من طلب حاله ويهي او انسان من بيد حاله ويهي قطاعاتك سميت للسماء لو ما كلى اجر بدنا رقي الضمه قفكي سميه اسكو اجر يلانيا حق رجل نمو يضمخ نمو لو خراب بالي اجركه والحال قفكي سميه عمله صالح هو مؤمن ويهي اعمل كما مركا صالحه وقوفك انفع مركا ايمانك ههيو اصغوا ايمان تي سيانسين وقفي اهل الشرك اه اما اهل الكفر اه نفاق جورو اعمل كصالح اما كانصح هيو ويجري ان اس اس لسمين ولله يقول الكوركي صالحا صبها ما داي كرتي اورو كدانا مركا ايمان وانه كار هيو الى هو الفولائك ولائك وحا لو انشارا منتا وحي روحام هل قف إلا بقف من اللي ولمات شهده قف الله قف كالصالحة اللي ورشد حامل صالحة وفربديهم مركة فأولئك صدا صلى الله عليه وسلم بإعتبار المعنى من تعلق إشارة بإعتبار المعنى فأولئك بأنك عمل صالحة صالحة يدخلون وحيدين الكلام يرزقون حالا yurzaquna ala al-gurrisaqa yaigalayan fiha jannata bikhairi hisabin hisab al-aan wa bisaaqa wa marka qofku jannada galo ladhiimaayo daa'at ka qabsasayday wa aqamtelo toban kuno sanad yuneedey waxad salaad iyo soon iyo sadaqa iyo sakay iyo dikr iyo quraan aad tris aad samayday wa kaad la ma day mar haddu jannada galo ma dhamaaray ah madamaanay ladhiimaayo daa'at ka qabsasayday kon kon kuran sanad ku qayday mar hada janaga sakhas wa dama kristian daman ya min aan damana ku bilawayin wa qala amara haqqa rumayya qawmi tulkaybi ya ittala hun isoraa ehdikum ya إنما وعك لمن هذه المدان الحياة ملاشا ملاشا أن أدو يأدو هذا بمانا هذا مطاع ووقت يغلق الرحيس وإن الآخرة آخرتنا هي دار القرار والسبناشة القرية من عمل طفء اللطف كي سميه سيئتنا الرنح فلا يجزل وعض المريم هو طفكاس إلا مثل قمانتهم معنا ومن عمل لطاف في سمائه صالحا عمل وناكس مين ذكر من طلب حاله او, أو فهمت بديق حاله ولا حال سمائه هو سب مؤمن اوياه فاولئك ذلك سيدخلون وحيغلين الجنه الجنه يرزقون على لغري ساقي غلين في الجنه بخيده بغير حساب حساب العمل الذي ساقيه ويا قوم ما ليه معا يسوكنا ذي أدعوكم حالاً إنك قوية يريئا إلى النكاتي بدباده والتوحيد بدباده وتدعونني إذن كنا أدعو يريئا إلى النار والشرك إلى النار تدعونني حدو فصيرا واكنا تدعونني واحد إيجو يريئا لأكفر بالله الله إنك قو كفريو أو أشرك أن لودك به بالله الله ما الشيء الشيخ الذي ليس يسمى أنه سبنا به الشيخ علم الآن أبهى بكونه شريكا لله نلقى إلهي وحكو ليه شيء وحكاً أبهى عبادة الله وغده سيد عصاد مركا النعر أبهى وأنا أنا أدعوكم وحكاً منكم إيارها إلى العزيز إلى عبادة العزيز الله غالب كعبادة عزيزك يسو ألغى فاردًا بالدافد ضبرًا لا ترم وحا حقًا أن من الذي تدعونني آد إبو يريدًا إليه ليس له إنه سمع الصغنان دعوة استجابة دعوة دعوة لأقبل الدات إنه سمع الصغنان دعوة يسو في الدوية ولا في الآخرة آخرة بحيدة آهاتي أو باري بار الله كان كر ما لما اكرن اجي ما وحا ايدو يريدان وانما ردنا بش نروحي إلى الله الله الي اتي اي حقيقه وان المصرفيركو واحد قدبه الى الله او شريك يرا هما اصحاب النار نار تاع اصحاب الت الى يحينا حقيقه فستذكروا واضح ما هذا الك اقول لكم ان كل يا امام ط وافوض امر ارى اذا وخن وبدغن الى الله الله Inna Allah Allah basiru waa mid uu araktiadaan bil-iraadi fayaqlamaulmu heqaa minalmuqdili oka xaq logaa iniraawa ka yaqdaadi loga. Fawaqaahul lau muumki Allaha ayaa ka iraariy sai aati ma makaru sayyi aati marihiin maribboda shidooyinki si ira heba فرعون يهلكي سي سوء العذاب عذابك حماياك دغاي انار مارتا يقرا دونا ولا بندي قالو فرعون عليه ها مارتا لو بندي كو دوه ارورتي و عاشيان غلطكي ويوم تقوم ويقاروا على به دونا يوم ما انت تقوم الساعه ساعه قيام اي كين ادخلوا جري على فرعون فرعون يهلكي سبا الشد العذابك عذابك كو ادري الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى دعوة هذه وعدة هذه المعنى أقول أنه يمون منك فرعون يأهل كي سيبع ويا قومي أجري ويا قومي تلك اليوم تأصدنا واحد تصيرا هذا الأمر أي كموقات النص يقول خيرك الذي يشعره يا قومي كلمات دائسة الأنبياء أنبياء الأطباع maana qofka wax loo sheega inuu dareemo qof qayrlala rabu uun qof qayrlala ciiray uun si taas ugu dhawaaqaa waya qaumi tulkay iyo maali ma hay isugu naaday aducukum hala anigoo kugu yeeraya ilaa najaati badbado oo tuduunani hala ugu yeeray ilaa naar naf tuleyay aniga waxaan in kugu yeeraya badbado idinkuna maana amal ka anbu aan ku yeroo waxa ka dhalaana badbaadada dunida aakhiro amal ka jiraan ku yeroeyaan waxa ka dhalaana waxaad dunida aakhiro marka marka la fiiridan oo maskaxda iyo xaqliga ka shaqaysira قوري تدعونني وحبيبو يريدان لاغفر بالله الله ان كوكفيو واشريك ان لا وداجي به بالله الله ما شيء شيء غاس ليس لي وسيغ سوغنان به شيء غ علم اوغاي بكودي شريك لله شيء انو غ عين اوغاي نيلو الهه شركوباي ايباي والاله الا يقام لم شرك له لا اوغى ما جيردها اه marka waxaad ubu yeereydan in ilaadadi ugu dharo ahad ana arugo ogeynnaa ilaahay kula shirkobi saasu marka waxa yeptahay nar inu yeereydan wa waddan narta wa ana hado dooro iru kun xaristo ahad kaawristaaga karamajoor hadu dooro iru ku iqaabo ahad taa ila karamajoor kaasa mudan marka in la ku weeyareeyay aayiskeeso al ghafarid dembi taaf sababano hada tus salabatan inin dembi oo dembi kasoob gaashay ilaahi lama weenaado qof karto allaahu iru raad dembi gaashay wa ka wax la dhaafo ma دبي ان تورد لو دافن ما لا ترى ما هو حق ان مليذي تي تكنني ما برو موصوله ان مليذي تي تكنني ابي يو ليس له ان يصل قص مع دعوه استجابه لدعوتي بريلا اجيب دي ضمان وحق عدله عبود وحضان بري اقبل كرمه وانا ايده مدان احدك مركز بريدك اقبل كرمه تاسا الى ضمض وحا اديغو ييريدان و خربان همقدين حدو ملك يهي حدو نبي يهي حدو ولي صالح يهي حدو ضغح يهي دو گيد يهي حدان طيب ربنا بيسيو مريبه بنت عمران و ابو امها كو اوو فضلغا بدنا قارجين يي عاودين قهرن تقخان يا جيده ضمان وكله اسكو سو دوبو ان هو كيرومان اضل من من دون الله من لا يسجيب له الى يوم القيامه وهم عند عا غافلون واذا قشر الناس كانوا اللهم اعداءا وكانوا بعباده الكافرين يا كبابي فدن قفتوب يا الله خيرك احد aa ila qiyaamada laga geyraadi goon baqay iyo ma dhici karto inuu ku ajeebo marka qiyaamada la gaarana maq waliba ilaahu wuxuu yiri in ay caabudayaan waaba mogihiin ila toogay oo aan iska qayliyey waan mogihiin alaayka wa anahu alaawul maqla wal mogihiina ilaahi wa antu al maghafilun marka qiyaamada هاني قناتي عندي هاني ما كوري عاد غان سكواركم ها شيطانك وير عاد ملائكت مركه احد ادون كان انكو اجيرن اخرنا كون كير الدونه عابدنا واحد عابد الله عزيز ك اي اود الضبر لا جرمه وحا حقه ضب الذي تجونني ابي يريدني لدي حديث ليس له ليس وصلنا الدعوه استجابه دعوه بريالا أكيبه دعوة سوفيه ديالة بيها أعطيه ولا في الأقرة أقرة بيها ماذا أعطينا ما أكيبه يعني أحصيه وأنما ردنا وحاك له حقه ما ردنا ماشى نلوحي لنا الله الله إلي الطهي وأن المصرفين كوه حجبت بيه ومشركين تحدود تلك حجبت بيه صدقوا إبن ترير أوري أوري وحلونا إذا المصرفين ته المشركين بالله المتعدين حدود الله القتلت النفوس التي حرم الله قتلها وحلوا جهادهم لبا قولو وعبدك إلهي وينع شريك ير حدود الله قتلاب ايي بدك لا يا بدك إلهي يريان لدين اه جيلكود إلهي حارامتي ميي كو واس بدك لا يا وحلوا مسرفين wa amal musrifin ku wa hadd bay hum ashabu an-nar nar ta ashabti da ira hina haqiqah wa nar ta ku arya fa satadhkuruna wadha hususadontan ma aqulu lakum wa hanilay wa anada manta aniku wa nilay wa hadd hususadontan وأفوض أمري أما أنه مياه إلا عدو بأقوة إلا يهرتاغين فعلان يهرتاغين بدباغي أباهية أرنته إلا أمني قف إله إسكتني إليه قف كاسا حيسته وحو ينجرب إيه أور قف كاسا حيسته وأفوض أمري أرنته إلا وحاً أبنقت إلى الله الله إن الله الله بصير ومد أرقتبلا بالعلاد الضمرة وَاَكَرَيَ يَقَام فَيَعْلَمُ الْمُحِقَّ مِنَ الْمُبْذِلِ قَفْ كَالْحَقِّ اي غَرْغَرْكَ يَا بَدْبَادِنْ تَمُورَانَ اَللَّهُ كَيْقَانَ كي نِدْكَ مُجْرِمْ كَيْبَادِ لُونْغَ كي اي كي عِقَابْكَ يَا عَادَامْ كَمُورَانَ إِلَيْهِ يَقْدُوشْ يَا غُونْكَاسْ نُوبَدْبَادِي نَبِي مُوسَى وَخْ لَبَدْبَادَيْ وَعَسَق رَيْرْ دَمُ إِسْرَائِيلْ دَمَا مَرَّ كَمَايِنْتَيْ بَدْبَادَايْ نِنْكَاسَا وَخْ اَللَّهُ Ma olen teinud, et see on see, mis on sellega seotud. See on see, mis on aati seotud. See on see, mis on sellega seotud. See on see, mis on sellega seotud. See on see, mis on sellega seotud. See on see, mis إلهي وهي كبتبادية ما أظنه وهي المستري ما أعلنتي غير بني إسرائيل بقول الله كي كنوا بدبادية قبدين تحل كاصلين كتشري حل كاصلين اللي بدبادية فوقاه الله اللهو بدبادية اللهو كبتبادية سيئات ما مكرو سيئات مكره سرقول كودي مكر كو كو سيئات كي Say eta shi doo looadaana shaarti ay lamma ganyeen wa fawa taahhu lau Allahe aati mamma kar sa yi eti marihi maribodii shi doyin kiisi Allahe kabebeiye. Waaata waxae bi eli fir aunamerkda eedu furaanan furaan Bi eari fir fir onii eelkiisi waxe kuddegay su hul cagaadi agararkixnaa baddaan tal loookare dilla e anna ru martay u qara doona fiir islaam markii badal ugu qarqiye naara loo taxabay ma ma tan dadin deemog tagashu kuma malee arintu dibku waa yaraalaha ma han badal ugu qarqiye waa dhinteen bismaha ah mabbal ugu targay markay naftu ka dhacday inta mart baddi laga wadaayaa martaa loo taxabay hadaan waxaween qabriga lagu Annau naarta yu raduuna aufirqon wa bandigaa aleyhaan naarta loo bandigaa uduwan suracdi iyo waashiyan gaabki. Iilaa qiyamal laga gaarayo surakasta iyo garabkasta nata loo bandiga. Ar waaxdu daan la caadaaga. Wayauma taguumu saactu wayyu qaaru waxleyeyha yoma maay taumu sa’adtu saa addda qiyanuha isistaagaydu add kidu galiya Qur'aanka ilkiisa ashaddal adab aad aad kamidka ugu adak maantaa qiyamaha roohda ee jasadka isku jiray u dirisheen in qabriga اونادغو dhiiracdaab qabriga Ilaahay kama gal gala bal salaad kasta Ilaahay way kama gal jiree waxaana amray qofka muuminka salaad kasta in Ilaahay adabo qabriga markuu salaad banaa tahay ka dadaalkiisa inuu Ilaahay kama galo aayadda markuu u cadanbada waya qaumul kalika yom ma li ma hayisu naad ad'ukum hala kugu yeraayo ilana badbadu wa tad'una an idinkunu adigu yeraaydan تدعونني واحد يقول يا ريضا لأكفر إنا نكون كفر يبي الله الله وأشرك أن لوذت يبيه الله ما شيء شيء ليس ليه أوصل إيغسك نعم به شيء علم أقام وعن أقام ألاحين بكونه شريكا لله مالو إلهي شركك ليه وأنا لقد أدعوكم واحد يقول يا ريضا إلى العزيز إلى إبادة العزيز الله غالب كإبادة عزيز كيسو ألغى فاردًا بالنفيد لا الله تعرم وحى حقًا شك الكتير أنما الذي تدعونني آذيبو يا ريدان إليه حديث ليس له مصنع عن دعوة الاستجابة دعوة بريول لأجيب الدهد دعوة سوفي الدنيا الدنيا دي حيث أعطي ولا في الآقرة الآقرة دي حيث أعطينا إليه أجيبان ومصنع وأنما ردنا مباشا إلا الله الله إليك وعنوا سؤاله وحكروا أيضنا حقه السؤال وأن المسرفين كوية حددوا إلهي وشريبه إليه المؤمنين تظلمك كله هم أصحاب النار من أصحابته إليه فستذكرون وحسوسهم تنمى هذا القاقول لكم عنه إليه وأفوض أمره أرنكيجن وحن أبنجن إلي الله الله إن الله الله بصير ومدوار اكتبدا بالعبادة الضامرة فيعلموا المحيط من المبدل فوضاه الله الله وكيلالي سيئات ما مكروا سيئات مكرهم مكروا هذا شدوهم كيسي الله وكيلالي وحاق وحنا كنت قد بآل فرحون وفرحون يهل كيسي سوء الحداب حداب هم أكد قد النار والنار آل فرحون ايه اللبان عليها النار طلباً لك ودواً صرحيةً وعشيةً قلب قيبة ويوم تقوم ساعة ويقالوا حلاليه يوم ما ننته تقوم ساعة وساعة قيامه حي... ايضاً ادقلوا القليه اهلا فرحون فرحوني اشد العذاب العذاب كميتك وقعدك واذي يتحدون واذكرنا بك السبرة ومد على اصي شيء قد يارجروا بيني الوقت يتاح دون اهل النار كيدودان في نار النار, النار تذل له كيدوديان او فيقولوا اليه الارض عفاوكي طاقت برناي اطباع دهو تاغيريالكا للذين دفتي اي كليهن استكبروا وسوي نسيه ان انكو كنا وحنا هنا دونك تبعك راح سنلك ايديك فهل انتم تريد المقنونه عنا في وجه الدفاع نصيبا قيل نصيب كاس وميران نار مارتا كمطعه قال الذين كوي وحي لين استبرويس وينيسيه ان انك فيها النار تلهي اضاءها ان الله اللهنا قد حكم واكل حكمه بين العباد يا مدحدي وقال الذين ذكروا في النار النار تقوسنا لخزنه جهنم جهنم الاله دي, دي وحي كيرهدين ادعوا ربكم رب دي النظ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 اينسان رسول الله ايمان او ان حجاد مالوكن اسكدايا تاش مجلت او امني مدام وعن النشر حجاد هارو وحيرهدان هل النار فيه بلا اينسان ما ايمان وركيد بدا وانو ينايد قارو وحيرهدان الى الاده نارته فتقو اذنكم بربكم فادعوا الفتق ربكم اذنكم بربكم اذنكم بري ما نغويه واحد ما اوغاتا marka وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ لُبِثَتْ مِثْلُ سُورَةٍ مَا هُمْ أَبْرِيَادٌ رَجَيْدِينَ إِلَى رَبِّكَ أَقْبَلُوا اسْتَغْفِرِي سَاسِيلِي إِلَيْهِ وَإِنَّهُ نُورُ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَدُونْ كَدَبْتِي بَابِلَ كِسُوتَاغَيْرَي مَرَّ كَي نَارْتَ تَغَان وَحَا aqna huggaani ay keenay waad dadka xumaanta dadka ugu yeera dadna dadkaas iska raaca wax kastoo nar ugu gala wasa galnimada dadaha huggaani yalka oo shirkiiga iyo ku figa dadka uu qurxiya uu sharxa ugu yeera shubhooy wax ween zineeda yeen dooriya iyo fasaadka bunka dad uu teega oo ilay hirgaliyay ka go'an tahay wax kasto naarta lagu galo dad uu geenka u haya dadna dadkaas iska raacaan oo la furiyaano ciidada iyo garab u yee marka meeshaas waxa ku dhacay dulli markay naarta tagaaray iraahi noo sheega ku sheega inaan baan badilka huugaaniyana ka noqon taageeran annana ويتدونون وكر ند ص بغ الشك ضقااج وقت يتدونون على ن في الن نارارتحي ك الديا فقول وحليه أض ف كطنتضنا أط بعد وطاج ياللكحنا تطاجري للذ ندتي وع كلهين استبر إويريسي وأ القادة وسااد والقبراء وملرحد inna anagukunne adunka wa han han taban ku waracsan lakum idink anagu idinkan min daba joognay amar kaad nasiraan fuli chinay fa hal antum hada akire reti fa hal antum idink beti muqnunna kuwana gaad deeqe yacna hagina nasiban qayb قال الذين كل وحيراً مرحباً استقباروا إسوأينا سيئي وعددتك هجانيالك القادة وسادة والكبراء وعددتك شرط هجانيك ريكوفر بذ أدد لئك مصريك زندا يمن دوريا شرط إلحادك وهو عنددك هجانك وهيه قال الذين كل وحيراً استقباروا إسوأينا سيئي إنا أنك كل دمان أطباع دي إما دحديب أطباع クルワ واساس تمام حو غالياكي يا تاغيريالكي في حمارتا دخيليدان اهاナイ الهي الضماد واكل حكوميه ان الله الله قد حكم واكل حكوميه بين العباد قف الضماد قفوا بالنصيبكي نارتا لوغو تالا غلان لا سيغي وحسماتنا وقال الذين كيو وحيردان في النار marka wayna kuusteena in ilahi bariyan wa ka kuuste waxa wayn faqiliyan qiliyan qiliyan laga aqbalay diin markaas ay malaa'ikta naarta waxa wayeen ilaaliyaalka ka ay bariyan ilahi no bariidum oo ilahi bal hatta wax wa mal malin fiis taamire malaasiyo oo nala kem وقال الذين كفروا وحيلوا في النار نار تذخيرا كو سكنادهن لخزنت جهنم جهنم الى لدهما ورديهد وحي كرهي ادعوا ربكم ربي بريا انا الهي نو بريوي ادعوا ربكم ربي دين ملائكه بريا يخفف فكفوا يوما حقا يوما مالين من العذاب عذاب تحديس قالوا وحي كير اذا خزننا جهنم awalan tukun yeesan haa inta ay tii ku mirey inti maado rusulukun rusul shiile bil beenato iyo in cad cad mawaan haqa leeyso gaarsi mawaan meeshan leeyri kaga digi meeshan sida wax u dhacaan asbaar tamarta lagu golo asbaar tii looga dadbeedo mawaan adoon kaleeyin kala cabayn saasiiraga qalu arumar ku ayraan bala iney sano iiman iska bedaay waan loo yid Halu waxradaan خzandi Faad u ay fat urraabbaku bidinbikin bariya,kaad inain barino. Mindega karre markaad baryadan hereej inu riqaq baro waxad ugaataaanwanaaddu ahul kaafan gaalaga baryadoodu maahan I fi baraalin daya aad mid ku suq maahan wau qaladaada qaad ay maahan u waxaylaykaad balana وَإِذْ يَتَّعَادُّونَ وَاذْكُرْ نَبْيَهُ مَتَّهَا دَوْشَاكِ إِذْ وقت يَتَّعَادُّونَ أي دهوديان هلو نهاركو في النهار النهار ترحي إذا فيقول وحيليه اضع عفوك وتا انتظرنا يا اطباعها يا تايريالك للذين كوي وحيل كولين استكبروا يسوينيسيه ان انغ كنا ادوك وحانين تبعك ورعصلك ايدينك فهل انتم مت ايدين من النار نارك المضاء قال الذين كوي وحيل لا مستكبروا يسوينيسيو inna anago kullom damman atba'di iqadadi be fiha an nar tadhiyah idanaha mai ان الله الله قد حكم وانك لك حكم بين العباد يا دومره وقال الذين يريدون وحيرا ان النار النار تقوسنا مركه يد واد جيره او اتبعني يا قاددي وضاع وحي يريدان لخزانه جهنم جهنم الى ربكم رب من بريه يخفف عنا حدنا كفوا بي يوم النار من العذاب عذاب تحيس قالوا وحيرا لخزانه جهنم تقوم يسانحين إذا كنت إنتماد رسولكم رسولشين بالبينات حجوين حد عد قالوا وحي لها ذا أهل الناركو بلا إنه سنوء ما نسكبت ده تاسا صعبة قادمين وعنوء ما يدين رسولشو وحنوه ملو حدهي أي قالوا وحي لها ذا خزاندو فدعو النار وطوغا ايفطع ربكم رب الجديدكم تهوينين بريه ماينه وما دعاء الكافرين قالوا بريه دون ما هن لله في ضلال البيحات بتكون سوى ما هن الله انكم من كا تعالى الى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ نُصُورًا وَعُغَرْغَارًا إِنَّ رُسُلَنَا رُسُلٌ شَيَّابَةٌ إِذَا وَلَدْنَا دَتْكَ آمَنُوا حَقَّ رُؤْيَيْهِ فِي الْحَيَاةِ نَرَى شَبَحَ إِيمَانُهُ عُغَرْغَارًا نَرَى شَهْدُهَا إِذْ ذَهَبَ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشَادُ مَارِنْتَ مَرْقَاتِيَالُكَ اسْتَغَيَنَ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَارِنْتَ اسْتَغَيَنَ مَارِنْتَ سَنَا وَعُغَرْغَارَيْنَا يَوْمَ مَارِنَا عُغَرْغَارَيْنَا لَا يَنْفَعُ ظَالِمِينَا ظالمين تأوصاً أنفعين معديرتهم قدردار الشدودة ولهم ظالمين تنأيو سبناتي اللعنة لعنة إيانا حديث تألو اللقل فوقيهيو ولهم ظالمين تنأيو سبناتي سوء داري دارهم أو چهنم الليره قال تعالى روحي ورقد اتينا وانسي من موسى بالله موسى الهدانون انسي واورثنا وحمل اسنا بني اسرائيل القطاره قطار التورات اها هودن هديا حال ويذكر حال ويذكر حال ويذكر حال اقرب الى الله عدميس ليرين الباب عقليال كما دفطت او صاحبك اكترق سهمنا او حسسنا وانها تطكاسا كلف الى سنه فاصبر سنه نابقا صوبنا ان وعد الله الله بلقاتيسا O kuan qaada inu kuu garaa xakun waa midsugaan was toqfir daaaf u balbo li dembika dembi gaega wasa bix tasbi so oo ila hin muqsani een kafodee bixande raka rabka lamahitii sa caarad ku han tahay bil ashiiyi garaabki iyowan ibkaari soa xaysgii. Inalla di dadka yu je diuna doda ya fi ayaatillla fi ibdaari ayaa tilay بطاق كدو بغير سلطانين سلطان حُلطان حُلطان حُلطن كُسُغَيِّهِمَ الدوديهِ سلطان كو أطهارم او يمد في صدورهم ما في صدورهم لا بيهو داك ما صغن إلا كبرم إسلاويني أُنماهاني كبر كأسو ما هم أيوه سنحين ببالقيه كبر كوهر جاره فسعي بالله الله مغنقل إنه الله وصميع والنقال بضان بريدا البصير وعدومدان وعرقتي بضان إلهي وإنا سبحانه وتعالى وhonor shega ya rusul sheesa yavadka rusul sharaa at ba'da rusul sha adunka i aqiraba ilahi wa إِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَعَلَّهُ يَتَّقِي الرَّحْمَنَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولًا رَسُولًا رَسُولًا إِيَّاهُ وَلَدِينَا ظَنَّ أَمَرَ حَقَّ رُمَيَّة فِي الْحَيَاةِ نَرُشَ بِحِلَذَ بِغُوغُ جَارِينَا نَرُشَ الدُّنْيَا إِذْ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ مَرْقَاتِيَالْكُ مَالِنْتَ اسْتَغَيْنَا وَغُغْرْغَارَيْنَا marka hal shay akhriya lagaarayo adiga inaad ku maskuso inaad ku dadaysho muumin kille reebay ma taa iman kaaga inaad dib u cusboonaysiido iman kaaga dib u xisaabtanto amal kaaga aad xisaabido markastaa nuxsaantaada dib u baarto aad is xisaabido intana la ku xisaabin taasina ku maskuso ballanka ka badxo hadab abuud dariiqii waxoon ka qadto snato inaad gargaar kaalana wuxuu ku jira inta uu jirto rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Ee su'aal markaas oo kale ma kartaa. Su'aashu waxay tahay rusuu shaqal kamid waa in noqon kartaa in asagii alle ugu dilo faasoro ma hanu qasariye way darajada ilaahay la dooney maxayna darajaadka ilaahay laga gaarbtiisa darajadku ugu waaway in darajada lagaarsiyo kabdi nacaawiga waxa kaloob dhici إن أصدقائنا الذين يدفعوا هذه المؤمنين أعرف أنه لا يدفعوا المؤمنين بذلك لا يدفعوا أدوه إلى أدو إلهية عدال لماذا تفعل ذلك؟ هذا يعني أنه يمرنا في الدين ما يدفعوا مهم فإن يمكن أن تفعلوا مهم مهمت بأدوه في ذلك وفقا أن بيدا أو أطباعها وردت أصدقائنا فإن يقوم بأدوه في ذلك لكن الله قال إن o ilaahay saga daracha la dooney o kedib ka dib ilaahay ka iyo in markii hore muuminka difa difaaco ilaahay helago laakiin marna anbiyaada iyo atbaadooda dadka la dagaalamay markii gadiimay adigaana waxa damtaad u tahay laba shay wa koort adiga in aad ilaahay efti sameel maqaan ka gaarto oo ilaahay raali ka noqdo wa waxa kuugu tan labaadna waxa halku inuu gargeedsado labada waa damaanad ilaahay sadda toosnaad shardi ma hanad مخاقف مولانا بيجير دي نافطا الله كادطاي او الهي كا درجه كو غارسي حاقا هليسا واخا هليسا مال كبدا يوم مارين ايا غغغاراينا لا ينفقو بالمين بالمين تو سننفعن بالمين ترمشركين تو غوين ان الشرك لظمون عظيم شركا اوغوت شركا اوغوت انو ظلمي كانو غوين وا ميتك ساسترته حافد يوم لا ظالمين ظالمين ما علينا ان نغرقرين لا ينفع الظالمين الظالمين توسن انفعن معذره حضور دار الشدوه اي حضور دارها يام وحصره الترمايه رئيس ظالمين ترى يسب نات اللهنته الله بين اله فغينه دد كانوا محاريس الله بين اله فغينه ولو ظالمين ترى يسب نات اللهنته محاريس قالوا لقد فوجئوا ولا هم ضالين <سؤال> ترى يئسنا تيسو دار تغول وجحنم امن اضافه صفه للموصوف هي دار تغول ولقد اتينا والله لقد موسى نبي الله موسى الهدهرون انسينا هرونك وما بعثه الله بهم من الهدى والنور سلكوا الى حافظكم وهروي الله لا صدر اي هرونك كا يا نورك توراده كم تهونك اياك ان ننسى فكل الله سو ديننا واكمن ولقد والله لقد حقيقه اتينا واصى موسى نبي الله موسى الهدى والنور ايام سيناء او ما الله به من الهدى والنور هدون ايام سيناء واورثنا وحان دخلوا سيناء بني اسرائيل الكتاب, الكتاب كتاب التوراه او هدون كي موسى صلى صبري كميت وذكر الله فوبن المسؤول من اجل كبد وودن اجل الهدى هلوني درتيدن او سينين ان حقته طريقه حقته وديكرا لي اجل ديكرا وان دراديت ايام اوسينا او دخل سينا وحاكلوا كوبانادين تترهضون وقع موقع الحال ووحويان مستر لكن ولا حالينا هودن هديان حاله او يهي كتاب التوراثه ميدتك هولنيد ايو وذلك اي مذكير حال او ياي متك وانينيه لوري الباب عقليالك النظيفك ضفتك وصاحيبك ايوه مننا او وانينا بركا ددك ووانينا حق لكن دتك ففيده سنه ودتك عقلنا عقلنا وخالي قف في حلامك الله قف هذا اللي فاسفر صبر مبقى صوبانا وقلبك لتوحيدك يدعى أباء اللي يدينك صحيحا صبر إنه وعد الله الله بلانقاتك يسو حق وامدسوها بلانقاتك إلا هكو بلانقاتك من نصرتك ونصرت من صدقك وآمن بك على من كذبك وأنكار ما جئت بي وحوة انجارك إلا هكو بلانقاتك إنه أددك كو بلانقاتك ضدك دريقة وراء عين وغير جارك كو بيريي هذه الدين تظلت متنكيراً جرغيرك سواء الله وبسوء كليه إذن ككومة شخوله حقيقية دريقة إياه متابعة رسولك صلى الله عليه وسلم فاسفر كل صبحنا بك سببنا الحق إنه وعد الله إلهي بلنقادك إياك أذيك وكوبة لنقاده ومن نصرتك ونصرت من صدقك gargaar ka oo adiga ku gargareeyaa iyo dadka ku raaca gargaarku oo uga gargareeyaa kuwa nabiga deeniyay in karee haq haaqoon balanqaas taas waa mid sugan wastagfir dambiga tafdal wastagfir taafid u in muuminiinta lagu kicinayo umadba iree dambigaas ilaa ka Ma'aile nabiga sallallahu alaihi wa sallam, oma maasumul ilahe ilaliyo. Nabiga, demigiserele tafikisi tafikisi tafikisi tafikisi. Eh, ilahe uku amra ya inu demitafdal madu. Ma'arkatas umadda wa alhaba meadama ilahe nabiga kudayana iya ilaheadane. Anna vahaan ufaabinnah. Dih ilahe nabiga sida amra. Saasama la karaba. وصبح تصبح سوء اله النقصان يعيب كفه بحمد ربك الرب قال لما هدينته سحارة تقول له يا همتاي أبو ربك كمال دمينتس السوء ووحى ترى سبحان الله يوبي حمده وسبحان الله هنا نقصان وطنق اللو يكفه بحمده هناك كمال دمينتس سفونا يكسره بم الله اللوه بالعشي قلبك إلهي وينا أتصبح صلاة ديتك وعصير أكري أكارتي أقلي أكري والإبكار سبحيسي بالعشي قلبك ومك قرارك إنك نحبرتك إيساكي سيكسي شيلاء إبنح أيضوك والإبكار سبحيسي مكي سبحي أدغشو أيضا إلهي أتصبح صلاة ديتك أضمه دينا إبكار ومسدر أبكار إذا صار في البكرة إذا صار في وقت البكرة ومسدر أبكار افكار انكارن اه مستر افكار انكارن صار في وقت البكره فبركص وحدي قال هو واجب بريو الا قرعوا كان صباحه صلاهي سبحتكو ادكارت اخريصوا الى الله نست وصبح تصبيح صا والنصاريه يابلهي كفج بحمد ربك ربك اللهم هديتي صالاتكم تماما وبسغيده بالعشي قرت يا الصباحي Inna allatheena taku yujadiluna adudha fi ayati Allahi ilahi ayatihi illa buriyu adudha fi ayati Allahi al-rajeeda wa huwa yudaafiqun bal fi al-hafidka yudaafiquna al-haqa bil baathil wa hay ka horjeedan Allah, dabku waladu bal Allah kali hal Allah Allah adiyya rasul rasul hal alla iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam haq oo uu tageeyay dad dadna haqa asaytay surciye ibli isuu tageeyay sidi aan toheed ku soo xalaheen sidan sunnada u soo xalaheen sidan daacada u sidan ay u tageeyay sidaas weeyeen waaba hisbu abu bal mid ka inna alladhina dadka yujadluuna darda fi ayati allahi آيات ibtali ayati la ayati la burintooda in aan ayad ka lagu socdo dadka u taagan u dooda bi qeyri sultaanin xujala an hal in ku suwayna dooda sultaan ko aqaa uuyu oo dadka xaq oo iraahay u soo dajiyay tooxid in laga hortago shirk in lagu baneyo bidci in iyo wax u jeaho iraahay u ah iyo wax u jeaho oo baad ilka lagu meel in fi suduurihim kuwa xaqdiidiyada quluubtoorakumasugma illa kibru islaayina kibir baa naxa soo taan eedelik diidob baa allale dii waqasa ma bigo nafasu faasiri sallallahu alayhi wasallam markii la waydiye kibr wuxuu yiri al kibru badarul haqi wa qamdu naf kibr walarashay wa in haqi markii la sheego adiido oo qaada diido iyo dad kala yaso oo qadaa inta yaso kan wax weeyan waa dhaqaale kan wax weeyo qof waxba la lug waxa suurka مفقاة نورة عسل قدر كيبير قلبي رأيك وشيرانا جانبا مقالا إن في <تصفيق> صدورين لابوضا كما سنة إلا كبرو لسلوه ويليني أمهاني كبر كيس ومهام أيها واي سرحين ببارتي يكوي غير كبر كيبير كبير غير دونان أيها واي دلليسين أو نورة عسل لأك أك أك أك أك أك أك أك أك أك نارت صلى الله عليه وسلم بطة متكبرين تااقيرو <تصفيق> نورة عسل لأك أك سين آوة سلوه فاستعذ بالله مركه ابو إلهي مغانغل شيبان ككمانغل قوات باديي رسان كوباديي كبر ككمانغل شرطدان كماغانغل غالب يادتا حقديديتها مكيي كول رماني كماغانغل إلاليم اسغا خوغو فلان اسغا كماغانغل حربي ثقبسو فاستعذ بالله الله مغانغل إنه الله وسميع ومقد بضنبرير الدونكيس البصير واركتي بضان او قفل بحقيقتها قلبغي سو ينادوا اننا ولننصر وعغرغرنا هو الى رسولنا رسول صهابا والذين دعتنا وعغرغرنا امنوا حقهم ايه في الحياه نلشه الى نغرغرنا نلشه ديو ويوم يقوم النشاد ما لينتم مرقاتيالك استغيه من الملائكه والان والانبياء والمؤمنين ما لينتس وعغرغرنا قيامها يوم مالنا المجرگار إن الله ينفع الظالمين الظالمين تا أيسا ننفع معديرتهم حدر دار الشدود ولهم ظالمين تنويسون ناتي اللعنة اللعنة ولهم ظالمين تنويسون ناتي سوء الدار الدارهم ولقد أتينا والله لقد حقيقي أتينا موسى نبي موسى وحام صنو إلهيري الهدهرون التوراة كمدية وآوراتنا وحام نحل أسر إلي بني إسرائيل الرئير بني إسرائيل الخطابه خطاب في تورادهو Guten hedien halu yah kitab qasib dika hanunha w dika mudakira halu yah mitki waninaya wa hassiraya li'ul albab al'aqliyal kamidta qabta wa sahibka u hanirna wa hassina fasmir iska sara haqa sabha haqa ljanat tanasulo wa yusan hadheer arsan wa daahayn ku aaday hadhii adiga dib isku control waxaad bacda xaq adugu inaad wax ween kale xasantahay inaad adugu sababta inaad soo daahoon naasriga imtixaan lagu imtixaanayo bal inta sabarkaaga aad taaysimaad leedahay ajir ina ku kordo ilaah doonayo allah waa hakeem wuxuu sameeyaba xikmuhu kale leey ku sabar xaq واستغفر قافد ووديسو لذنبك جنبك اجنبيك سو بار مره واينه دغاسو او ادمي داف الهي ووديستو نبيغه حديلان ري ومدالوكو اني اني الهي داف ووديستان وصبيح تصبيح صو بحمد ربك ربغا للمهدين تي سحال اد كو ديهانتاي بالعشي قربك اي والانكار lavada rabbas wirso salaad dire tuko dikridi ya kartina qiso innalladheena yadjaadiluna Doda ya fi ayatin lafi ibtaal ayatihi ayatallamburiyo ladhi faqala hortago dadka u taagan u dooda biqayri sultaanin hujjalan halay ku ko in fi sudurihim dadkaas laabooda kuma sugna illaa kibru silawairi u baa ku suga kibir kaaso ay فاستعي بالله إلهي كمغانجل شيطانك يحس بجيسه وحقه الله قلت بإياه إلهي كالميسو حقا سكتيرسو إنه الله هو السميع ومتمقال بادان البصير وعرقتي لا لخلق السماوات والأرض إرريالك إيبوك لأبورستوه أكبر ومتمقين بادان من خلق الناس يتطلق لأبورستيسه ولكن أكثر الناس ضدك إنت أو ببضن لا يعلمون المؤغة وما يستوي مصرنا الأعمى إن بولئي والبصير يقفوح كالأركاء والذين ضدك آمنوا حقرب مئين وعملوا سمئين أصالحات عماشا ونفسا إيا ولا المسيح من لوغنا مصرنا قليلاً ما إن آتوا يرات تتذكرون وعن سميدان إن ساعة ساعة قيامون لآتيتون ومد إيمانهذا لا خير وحشة فيها في إتيانها إمات كما صغنا ولكن أكثر الناس يددك إنت أغو بضن لا يؤمنون قيامها مغرومة اسم أغو أغو كيب سؤمن وابدت قطنك أغو بضن يهالراح إلهي وإنه سبحانه وتعالى وقال نقبل رجيع قيامه ربناها دليل كيدون التافسين وهو إرحافتكو arabta ma dama inta ugu badan ay ogolaayeen ay oqon sanayee ilaahay inu abuuree irka riyaalka iyo bulyaalka ilays soo irineeyana ay inkir sanayee wax ilaahay ugu darishana wa irka yabuuka ma uduush Allahu abuuree marka qofka yiraadama soo noolee kar wa mukabaro iy cinad بحيالة إرك يدوكا كوين قف إرك يدوكا نوحي أجي من الله سواء أبوري واقريا نوحي لأن الله أبوري آآ قف كبهن بغانو مجر وقف كيراق المشركين ثم مكرنين إرك يدوكا الله إنو أبوري قرآن كو يكون عن عيننا ويكون عيننا دمان مفاصلين تعبد الله من عباسكا صلى الله عليه وسلم وحوين كوه وده بغير دمان ساسع وده كوهده نسجريني هذا هو هذا النسك لا خلق السماوات الا هو الذي خلق السماوات والارض اريالك يا بولك لابورستودا اكبر كوينن بدل من خلق الناس تطل ابورستيس قف بنتيل سوخليو وحا كوين اركيرولك لابوري اركيرولك علي ابوري مرك قف بنتيل الناس تطن تو بدل لا يخلو ما اوق او قف كابورستيس الله لو خلق لكن annaga marka ma lo fiiriyo ir iyo buli ilaa abuuriyo qof nafta illa ku tadaburayaan isgarab waxa ay qiranyeen wax ay diidayeen irki rokeya abuuray allah maqluqan ya abuuray allah qof ka war wax aad qirteer wax diidayeen ma dhahayeen إلا هو يريد وان يستوي مصنع على ما ان دوره والبصير قف حق كل ارقى مؤمن قف ان بلال قال كنا وين بوله والذين يتعامروا حقرهمين سميين اصلحات عما شصوبا يا ول الموسي قف كن لوذا ما قف مؤمن قف ان بلوي لو وين لايه قالين ما ان اتوا ايات ذكرون وينسيدان تذكرون إن ساعة ساعة قيامه لآتيت ومد إيمان إذا الله وحشك يكمسون فيها في إيتيانها إيمانة كيدا وحشك يكمسون ولكن أكثر الناس يتدك إن تأغوب بضانه لا يؤمنون مره ومين أي إن قيامه بأكثر الناس مؤقل قيامه بأك مركب معنى دوامحي حكوك تسولي ورقة اللي ميراتك بنكيو بضانيا وعلى لحاد دليل حان دليل حان. لخلق السماوات والأرض إعراريالك يبولك اللي أبوريسته ده أكبر كويناً بضاً من خلق الناس إضادك اللي أبوريسته ده ولكن أكثر الناس إضادك إن تأبوا بضاً لا يعلمون بأبيه وما يستوي مصرنا العمى إن ضالعي والبصير مدوع كالأركاء والذين الددك آمنوا حقرهم أيين وعملوا سميئين الصالحات ماشا صوباً إيا وراء المسيح من اللوغنا مصرنا قليلاً ما إن أكو يرات التذكرنا وإن إن ساعة ساعة قيام لأ لا غيب الشككو ما فيها في ايتيانها ولكن اكثر الناس يططك انت اووا بضن لا يؤمنون مرغمين اياه وقال ربكم و ارعودحوني البرية استجل لكم وانن كاقبلاه ان الذين يستجملون اسكوه انيسية عن علادتي ان يداد ايد ايبار يداد ايد ايبار ايضا انيسية سيدكونوا واحد جلدون جهنم النار تجهنم داكرين حال ايه الكويت دلليسن ودل لكم إلهي وإنا سبحانه وتعالى ولنا حريص بضان اننا غروه اوغي باهيدا يغو حق <تصفيق> مالك دقيقت كستيه البرقس كثواب باهن هاي باهي انلكو ديري احد باهيدا سحتق ذكرنا الله كيتيره إلهي ونا امره ان بارن نو وكونا ما بلن قالا ينو نغا اقبلا إلهي رب لنك كما waxa la ila raqabta in qayh wala dona calamadaha lagu garto waxa kamid inuu bariyo bariyo ah mar waaf wa fariya fursad kasta iskada yima wariiba waxa aad qofka aaqilka wa waqtiga nabigu sheegay oo bariyada la aqbalo qofka iskareefnaacsada sidii adinkii aqinka dhidii safriyada lama soo xirni lama soo xirri adinkii aqinka dhidii wala bariyaa qofku markuu ها بينكم مركو سطح وقيب سميك قيق ورقيب وطقته اي سيده صحي وكي دبييا بريده لبسو الي وخلا رباه مركا اناده ان نفتك عايده الله لو اكو هيرو حداد باركتو ان بريده يد بدني الله يهروني الله حق وافج الله وهي هوتي الله حق جبد بعد الله تعالى سيق وا الله واحد كوخ حداد كعبسيده انه يده بداد اديك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 Sid afarta rak aw si ded si tu do si ded baahi nay ushego hal baahi si ded debu ku ileri waa meeqa sujuudud yaa tareekara mid kasta Irahi kubar laba malaah sida ducada law aqbalo faxtu ilaahi amma nabiga ku salli sallallahu alayhi marka bari ka u gorto qofka nasriga allahu si doobka ugu marka ka, ka وقال ربكم قد بيع قومي ادعوني اباريا استقيم لكم يرقى اقبلاه ان الذين ضق يستكبرون اسكو ونسين عن عبادتي عبادهي ستكلون وادق دون جنان نار جهنم ذاقنا حريق ودليس في الى هي وقن بريو كدنا عبادتي ماي ضمان اواده عباده ضن اعبدنا و بريو صلاه ادون بركو ليره اليوم عاداد يجبد بادي فاعل اذا نو سوما الا عاداد كيجبد بادي كيجب شنب يديك سوما وحوه سيده ووحا ليره قباغات برياد ووالده دعاء سو كبرتين الله فالي خطات السلميه هو باري حدات تكيه هو باري حدات حجيه هو باري صدقات أقول لكم بحينه هو باريه أو الله باريه صدقات الله وبركة مركة دو عمان إبادته هو باري مرنا الله وحس اسيه الله وحس إقابة بها مرنا وحس إبادته يدقو السمينة إن الله وحس شرك أبدا بها يقير نفسه كل إبادته هو باري سأسترادة بالفير حديثك حافظكم آياتكم فاصلين نابقا نصيدا أسكوح ركيبين وهو حديث امام احمد وريير اي وريير اي ترميدي من حديثه نعمان ابن بشير نبي اخرى إن الدعاء هو العبادة سيدة وبرية هو عبادة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مارك الهي باري مخلوق اسكده مارك الهي باري وقال ربكم ربجي وخويني ييري ادعوني اي باري أستيبلكم وينك أقبله مريده وكو تحلانه بلعاد كان ماركات مريده وكو معه بل فيري هذا ماركة كفالي الباب لغاني حميه illa allatheena adfakayasa yakthawna isyha an ibadati ibadada ayda sayadkhuluna waqala doona jahannama naratil jahannama dakhirina halikuid laysa Allahu subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ala